غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة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 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة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 ثم ذهب الى اهله يتمطم اولالك فاولا ثم اولالك فاولا ايحسب الانسان ان يترك سدى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن قطفه مماني من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 Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm الدin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد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 فَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَ مَا الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَوكَ مَا الْعَقَبَةِ فك رقبة أو إقعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا